يا سورة الروض ميدي اسمعي ليلى نشيدي واملئي قلبي سمورا ولهن لحن اعيدي وله يا زهور الروض ميدي اسمعي لي نشيدي واملئي قلبي سرورا ولهن لحن اعيدي يا زهور الروض ميدي اسمعي وهنا اللحن اعيدي ها هنا الحب تبدا وابتدا انس وجودي ها هنا قلب بقلب منتش نشوى الورود ها هنا الحب تبدا وابتدا انس الوجودي ها قلب بقلب منتش نشوى الورود خافقا بالحب نبضا وباحساس فريد يس هو مضيدي ليلي نشيدي وبلقي قلبي سورا وله اللحن اعيدي يا زمور الرضميدي اسمعي ليلي نشيدي وبلقي قلبي سورا وله اللحن اعيدي وله اللحن اعيدي فبه روح ستحيى وسنعلو المحيا فبه به الروح سدا هيا وسنا يعلم المحيا وبه العيش سيكون والمناتزه بدنيا يا سمور الروضني ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا ولهن لحن غريدي يا سمور اسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سهورا وله اللحن اعيدي وله اللحن اعيدي ربي فاجمعهم بود وبارك لهم مسايا ايها الليل فازهر وبتسم فاجمعهم بود وبارك لهم مسايا ايها الليل فازهر وابتسم فالحب احيا بيت اجمعهم بورد مبارك لهم مسايا الليل فازهر وابتسم فالحق رؤايا بعد ان كان فرادا هم سعدوا باللقيا يسور روضي بي اسمعي ليلى نشيدي واملئي قلبي سرورا ولهن لحن غيد يزور الروضي بي اسمعي لي نشيدي وملئ قلبي سرورا وله اللحن اعيدي وله اللحن اعيدي